وإذا ما أنزلت صورة فمنهم من يقول أيكم دابتها به إيمانا مَنَ الَّذِينَ آمَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَرْشِدُونَ مَنَ الَّذِينَ آمَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا